ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال ذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله كخشية الله او اشد خشيا وقالوا ربنا ادما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتينه اينما تكونوا يدركم الموت ولكنتم في بروج مشيدا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عاد الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عادك قل كل من عاد الله فما لِكَ عُلَمَ إِلَّا مِنَ الَّكَ دُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعْ رَسُولًا فَقَدَ أَطَاعَ اللَّهَ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون ضاعا فإذا برزوا من عندك بيت ضائفة منهم غير الَّذِي غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل عن الله وكفى بالله وكيله أ يتدبرون القرآن, أفلا يتدبرون القرآن اتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا, لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبلي